Book two Viisikymmentä seitsemän Sabatun wachamsoon Sabaa عند Minulla on aika lääkärille عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. ما حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ كيف كايس تمانورة تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. لا أكريت ولا الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. ميس سولت تباكو تأمينك الصحي. مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ ميترو إن بالفال التايتا. بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ أنك <تصفيق> هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ Mihin teitä koskee? Aina, mä olen käynyt kipuja. Aina, mä Minulla on aina selkäkipuja. Aina, mä olen käynyt kipuja. Aina, mä olen käynyt kipuja. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. مين الله نيوس أشعر أحياناً بألم في البطن. أشعر أحياناً بألم في البطن. من فضلك. اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من, من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير بيرن باينيون كون ضغط الدم تمام Dat eldam temam. Annan teille ruiskun. Ootika ibra. Hokta. Autik ibra. Annan teille tabletteja. Oatika hubub. Aatiik hubub. Annan teille reseptin apteekkia varten. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية أعطيتك وصفة طبية للصيدلية